كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنوبه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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكننا نقوض مع الخائضين وكننا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين